وَمَا يَقْضُونَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا فقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتذبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا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 قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ونصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ ۚ إِذْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما استعتهم وأبائهم ولكن ما استعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فَقَدْ كَذَهُوْكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُنَّ صَفَّوْنَ وَلَا نَصْرَ وَمَن يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أُوْصَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ.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 يوم يرون الملائكة لباس را يوم إذ للمجرمين ويقولون حجر محجورا وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باءا مثورا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 كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه تغتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا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 وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تسبيرا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت نطر السوء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 وَتُوفَى يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَونَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّقَى ذِي لَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 نَمَتُ بَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ نُشُورًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بلدة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 فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب ترط و هذا ملح أجاج وجعل بينهما درز خو وحجر محجورا، وهو الذي خلق من الماء.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 تبارك الذي جعل في السماوات رجوة وجعل فيها سراج وقمر مليرا وهو الذي جعل الليل و النهار خلفا لمن أراد أي يذكر أو أراد شكرًا